فلولا كانت قرية آمنة فنفعها لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم مَّعَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ وَلَوْ شَاءَ كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا an t'u'min illa bi-ibnil lah ويجعل الرجس على الذین قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآخرين هل ان تغيرون الا مثل انام الذين خلق لهم بنطليهم كل سن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 الذين تعبدون ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله anta wa fa'kum qul an a'budu allaha rabbi allati وأن أقم وجهك للدين حييفا ولا تكونن من المشركين كائبا <تصفيق> من